إنسان إنك كادح إلى ربك كذح إنك كادح رَبِّكَ ربك كذح فملاقي فأما من أُوتِي كتابه بيمين فسوف يحاسب حساب أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن ليحور يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تساق لتركبنا طبقة عن طبقة فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا طرأ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون